الذين أهملوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصل عليكم وملائكة تقول من الظلمات إلى النور وكان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 وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل